فاتحة الفقراء عليهم أسبوعية كرم الله وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة فتوحية فاتحة إصلاحية مرتبة على عصون في الألاع في الغيبية أقطاب الله تعالى بعبادته، اللهم اجعلني من المخلصين بحرمة الفاتعة ويسر لنا ما يليق بها من الخواص الشريفة والمواهب الهنية سر الفاتعة وسهل نورنا وتقبل دعاءنا يفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم أجب يا روق يا وأنت يا مذهب على ما أمرتك سخر لي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات سميعا مطيع يحق الحمد لله رب العالمين وبحق الحي القيوم وبحق الملك أبجد الموكل بالقوائم العرشية وبحق, وبحق الطحطيل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يوم الاثنين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا عطوف أجب يا جبرائيل وأنت يا أبيض على ما أريد وسخر لي قلوب المخلوقات من العلويات والسفليات سميعا مطيع بحق الرحمن الرحيم وبحق الرؤوف العطوف وبحق الملك هو زح الموكل بالقوائم العرشية وبحق مهده طيل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه وباء منثورا يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا مقلب القلوب أجب يا سمسمائل وأنت يا سمسماء وأنت يا أحمر على ما دعوتك وسخر لي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات سميعا مطيعا بحق مالك يوم الدين وبحق مقلب القلوب وبحق الملك طيكل الموكل بالقوائم العرشية وبحق قهطه طيل فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا يوم الأربعاء بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا سريع يا قريب يا مجيب يا معبود يا مستعان أجب يا ميكائيل وأنت يا برقان على ما أنت معمور به وسخر لي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات سميعا مطيعا بحق إياك نعبد وإياك نستعين وبحق السريع القريب المجيب المعبود المستعان وبحق الملك من ساع الموكل بالقوائم العرشية وبحق قهط طيل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ يَوْمُ الْخَمِيسِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ أَجِبْ يَا صَرْفِ يَا اِيْلِ وَأَنْتَ يَا شمهورش على ما أطلبه منك لي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات سميعا بطيعاً بحق إهدنا الصراط المستقيم وبحق القادر المقتدر وبحق الملك فسوق الملك الموكل القوائم العرشية وبقى حق تهطى طيل وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَبَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ يَا اللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ أَجِبْ يَا عَيْنَايَ وأنت يا زوبعة على ما تعوتك وسخر لي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات سميعا مطيعا بحق صراط الذين نعمت عليهم وبحق الله تعالى الحكيم وبحق الشتثخ الموكل بالقوائم العرشية وبحق جهطه طيل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين يا قائم يا عزيز أجب يا أزرائيل وأنت يا ميمون السحابي دعوتك وسخلي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات سميعا مطيعا بحقه غير المنطوب عليهم ولا الطالين وبحق القائم العزيز وبحق الملك درغو الموكل بالقوائم العرشية وبحق لنح صح طويل لمعرفن جي